أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه لأن القول إذا مع مع الفعل، فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن وقفت على بعض الأحاديث مشكلت عليها فأردت أن أذكرها لكم ربك ليظهر لي إن شاء الله وجل حق فيها إن شاء الله قصة أم لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل الخصوصية للرسول عليه الصلاة والعموم للأمة كذلك حديث انس كنت يعني لما قال النبي عليه الصلاة تنهان عن الوصال ثم تواصل فقال إني لسع هيئتكم إني أطعم النبي تطعم وأسقى فما فهم انس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكفل الضابط لهذه المساله ما الذي فهمت أنت من هذه الاحاديث لأنه ما وضحني الإشفاء جيدا يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما إما أن نعكد بالقول أو إما أن نعكد ما الذي انت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تجري بها الذي فهمته منها أن الصحابي أو وأنا لما رأى فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاشة للسؤال فلما سألا فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل والأصل هذا الذي نقول به ولكن إذا ما أمكنا الجمع إذا ما أمك الجمع ما أمام آخر من وجود الترجيح أن القول أقوى من الفعل بارك الله فيك أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع نعم نحن ما نقول بخلاف هذا لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع، هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس الذي في مثل هذا يقول الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟ لا ما يمكن ما يكون ممكناً بهذا ما يمكن الحال. هذا إلا بشرط واحد فضلا وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الثال بعد النهي وقد علم لنا هذا أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفي كذلك لا نعرف المتقدم المتأخر وهنا نظرا لما يقوله اهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين أما فعله فقد يكون من خصوصيات عليه السلام ولذلك فلا يكون الترجيه ترجيح ما يدخله التخصيص بي عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لاهل الإسلام إذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الـ الـ الـ الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول أيضا وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك يقدم القول بارك الله <تصفيق> ما شاء الله كلمة أريد أن أسأل عنها في الجهة والتعديل صحح الحاكم حديثا، فذكرتم أنه شنع عليه الذهب وقال قلت بالدبوس <تصفيق> هذه الكلمة إيش معناها هي مرت عليها من قبل بالدبوس إيش معناها بالجهد ضرب الدبوس يعني العصايا اللي فيها كتلة إيه على الراس الدبكة. ها ده بك ده بك دبسة بك ادبس يعني يشير الى انه بالجهد يكون صحيحا لا يستحق الضرب يعني اه قلت بالدبوس يعني يعني يضرب الحاكم للصحيح <تصفيق> على هذا مستنكر عليه تصحيح جدا ما شاء الله <تصفيق> الله هذه ذوى هذه لا نعرفها نحن ولا اباؤنا من قبل مسألة محمد بن عجلان في ترجمة محمد بن عجلان بكر يحى بن سعيد القطان بأنه اختلطت عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المصبوري عن أبي عن أبي هريرة وسعيد عن أبي هريره وسعيد عن رجل آخر عن ابي هريره فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريره فأراكم في الإرواء وفي غيره فيعني لا تعرج على مثل هذا اقول هذا هو الذي امشي عليه فعلا وارى من سبقني من الصفاز على هذا يعني الحافظ الذهبي والعسقه فيما يعني علمته كذلك يفعلون لكني اقول إذا ضاقت علينا الشبل وهذا كلام اقوله ايضا في في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنه الأعمش مثلا وغيره فنجد احاديث كثيره من روايه الاعمش معنعنه في الصحيحين فانا اتباعا لهؤلاء اسدك وامشي عنعنه الأعمش اذا كان السند اليه صحيحا وكذلك ما فوقه كان صحيحا إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن عله قد تكون كمينة في مثل آل العنانة او في مثل ما قيل في محمد بن عجلان هنا نتوقف أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحشنه هذا الذي تبين لي والله أعلم. ما رح الله. الأصل تمشيته إلا يكون هناك ما يجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي كررها. إيه نعم. هذا شيخنا يعني يعرف بعدم التعريج الأئمة أو المخرجين لهذه العلل. إيه نعم. يعني يوخذ هذا هو ممارس هذه مهمه هذا علم هذا علم غير مخطور بل هي العلمة في الحقيقة هو هذا اا فكرت الذهبي عما يذكره الحاكم في المصدره على شرفه البخاري عاشرته مسلمه صحيح اثنان عاشر قيمه ويلخصه الحاكم في تلخيصه هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط سخنة أو أحدهما أو يقال إنه قصد التلخيص وما ومعتنا بالتحقيق. نعم. بارك الله فيك. أولاً في ضمن أن أولئك قاله أن الواقع النسخة المطروأ من المشترك. ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوء في النصف الأدنى من المستدر الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله كنتم هذا ما يحتاج لها بحث من وخشا الظاهره الثانيه انه يضع خلاصه حكم الحاكم في الاعلى بالنسبه للمطلوب اذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خ م واذا كان على شرط احد الامام فيضع خاء او م في مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خاله نستطيع أن نقول وافق أو خاله هناك شيء آخر وهو بي الله لم يقل لا سراكا قلت ولا موافقة خيمين أو خيء من أو خيء هنا ما نستطيع ان ننسب الى الذهب شيئا وانما نقول الواقع سكت عنه الذهب لكن سكوت الذهب لا نعتبره موافقه كما كنا في ظاهره من الظاهرتين السابقتين اذا قال خي نيم ما موافقه قال خي أو قال نيم ما لي موافقه إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس <تصفيق> فلا شك أنه هذه مخالفه أما ما شكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض لماذا قد يكون الأمر أنه وهذا الذي يعتقده أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم أنه سود ولم يبيض وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرة سريعا مؤتمدا على حقظته وذاكرته فينقل ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوام التي نقابلها بما يذكر في النجان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص فهذا الذي أعتقده وختاما أقول ونفسعين بما عندكم من علم أن كتابا مستدرك في حاجة إلى طبع جديد ومقابلة بنسخ خطيه موثوق بها حتى نتمكن من معرفه حقيقه ما قال الحاكم اولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا وقد كنا سمعنا منذ سنين بان هناك احدى الدكاتره كان قد استحصل نسخه من يمن من مكتب الصلعاء من المشترك وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها هل عندكو شيء أو لا؟ الشنقيط الذي في مكة؟ لا الشنقيط الذي في مكة؟ لا، أنا الذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحدبي. نير لا. في عندك علم شيء عنه؟ والله شيخنا حدثني الشيخ سعد الخميسي وهو تزيله لأنه تعلم تحقيق الكتاب كامل منذ سنوات لكن طبعا تحقيق الله. هذا التخليص وهذا الذي نكتفي منه صحيح آه. لكن اتعلم انه لا زال أنا على فيما على, على, على نسخه واحده يعني نعم ما شاء الله الله هذا قول وقفت عليه للحاصف ذهبي في ترجمة الحاكم في سيرة علام النبلاء. لما تكلم على المصدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أفتام في الأخير قال وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم ليس إقرارا إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل أو على ماذا يحمل كلام من الحظ الزهبي في ترجمة الحاكمة؟ ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها تبيب فيما في القسم الذي بيض فيه اي ناف ما شاء الله اي ناف شاء الله أني يبارك فيكم وانا اشتركوا الله يحطوا للدوء شيخ ابن خزيمة وقفت على كلامه وهو موجود في كتاب الباعث الحديث الذي علي تعليقكم اي نافي في الجديد الثالث أفعة خمسة يقول إذا قدم ابن خزيم المثن على السند هذا طبعيف له وإذا قدم السند على المثن فهو على الجادة في كتابه الصحيح الضارة هذا كلام إحمد شاكر أو شيء مثل هذا هذا كلام صحيح هذا المعنى ليس مستقرا أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهنه لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام ثم يسوق المثل ثم يسوق السند يبدأ بالمثل وذلك يقول أخبرناه فلان ويسوق لا لكن ليس هل هذا مضطرف كلما قدم هذا ما قلت كذا على هذا القاعدة معناه. ما الله بين فإن ذي مختص الاستدراك ذلك على الحاكم. أطيب. لمن الملاق إن اللي حق سعد الحميد فلا. فعند ذكر هذا النقط بالدبوس قال قلت بالدبوس أي بالقوة. لأن الدبوس واحد التربيس للمقام يعني الحديد وعلى. هذا هو. لعل كلمة القوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالله. لا يصح يقر لا أنه يضرب لا. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف لغة أنفسكم وكلامكم نعم بلا شك لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوه هنا بيقول أخونا يقول هذا ولم يفتح الزهبيو عن سبب انتقاده للحاكم في تصريحه الحديث هذا انتقاد رجاء يقول انتقاد اه انتقاد طبعا هو بينما التفسير السابق صحيح. اصلا شيخنا هو كتاب الحاكم اه كتاب ابن الملقن هو ده الشيء اللي انتقدها انا عارف نعم هذا شرطه لكن ايش معنى الكلام الاول لا ينتقي مع الكلام الاخير ان كان يمكن يقصد انه حسن انتقده من الصحة بحسن ممكن قال تكمل كلامه يقول هذا ورنوش ذهابي عن سنة ابتدائه للحاكم في تصحيحه للحديث لكن في سنة الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني صاحباجعني رحمهم الله. أما أبو يوسف فسموه كذا ويتكلم عن النقد يعني تضعيفهما أو فيه ما فيهما. يعني الدول ذهابي بصحيح محمد بن حسن الشيباني أو بحسن؟ نعم. في كتب العلل بعض الاحاديث اجد اذا الراوي وافق جماعه في روايه الحديث ثم خالفهم بزياده منفردا عنهم مرة أجدهم يصولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعه احب الينا من روايه وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على, على ذاك؟ أولا أريد أن لا تجمع وتقول يقولون وإنما ان تقول يقولوا يقولوا القائل يعني لا, لا أجمع الكلام إيه لأنه, لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هنا والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أفوال المتعارضة وإلى آخرين ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل كارة يقول هذه زيادة مقبولة وكارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان قائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الان الضبط بلى يعني هذا وذاك ايضا حتى في دعنا لأنه فى دعنا اذا منه يقولونه لا لانه ما في اشكال فيه, فيه يقولون من مثلا تستغدر انه في المثال إن اتيت بهما في المثال الاول موجود العلل السؤال خمسة العلل اللي طيب ما عشر طيب بعدين شو بقول قالوا تقبل منه المخالفة لانه علم ما عندهم وزاد عليه طيب في مثال آخر موجود عندنا في السلسلة ضعيفة لكن ما أدري إنها ضعيفة صارت يقولون لا لا, لا يقولون لا لا ما هي مشكلة يعني متى نقول فلان صح وفلان ضعيف ما مشكلة لكن سؤالي هي ماذا أيهما يقدم قوله ما دل دليل من الراجح هذا يقول الروايات مع الجماعة أو من الروايات المقابلة. لا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص أما إذا اختلف ما يكون السؤال. حيث لو أن الباحث الآن وقف على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها. تعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة سيخة مقبولة أولى تكون ثالثة مقبولة أو ثالثة مرفورة. هذا يعني خاصي منها, منها طيب من باب أيضا للصفادة لو قفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا نقوله قد أعد شيء إما أنه بدأ له شيء في الزيادة من نحو ما كنا آنفا لأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الضار من الرشول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه فأن هذه الزيادة لا تخالف المجهيد فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه الكلمة وهو يقول بأن زيادة ثقة تكون الثقة تكون إذا خالف الثقات وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مقالفة الثقات يكون قدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المجيد أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا وما هذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني وقد ألفت في ذلك الكتب الله <تصفيق> المستعان. الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله ينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدى له في حديث الألباني أو غيره وبدى له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له فالشيخ توجه إليه سهام خبيثة حاقده عليه وعلى دعوته لا. فلا نعين أعداء الدعوة السلفيه على شيخنا ومجدد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء فترجع سهام الأعداء خاسئه لا قيمة لها ثم يحتجون بسهام على السنه السنة ويقولون بقي معنا هذا جزا الله خيرا بعض الأسئلة أردت أن أتثبت من الجواب فيها لأشياء طرأت علي بعد ذهابكم حفظكم الله عندما تكلمتم على وقسمتم طريقه صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على المصدر على ثلاثه اقسام بدا لي بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيحا على شرطهما أو كذا او كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي فهل سكوت الحافظ عن فنيع الحافظ الذهبي سكوت الحافظ العسقلاني عن طريقة الحافظ الذهبي في التلقيق هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي؟ <تصفيق> انتهى. انتهى. ليس من الضروري أنه أول عدم نقص الحافظ ابن حجر موافقة الحافظ الذهبي للمحاكم أولى لا. لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا فقد لا يتمون كما نهتم نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واشيادنا تصحيحا أو تضيحا فنحن بالنسبة لأولئك اقزام في العلم نحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في التصحيح والتضايير بأمثال هؤلاء الفطار ولا أظن في الحافظ ابن حجر انه ينظر إلى, إلى الحافظ الذهبي كنظراتنا نحن إليهما كليهما معه هذا الذي يبدو لي والله اعلم الله بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال لأن تلخيص الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي كان مطبوعا وحده والمستدرك وحده وأما في زماننا مخطوط ااا غنم مخطوطاً وحده او مكتوباً وحده وأما في زماننا فلما ألحق في الزيت ف يعني حدث هذا الإشكال وإلا من المحتمل أن الحافظ ابن حجر ما اطلع على تلخيص الحافظ الذهبي. هل هذا الكلام له وجه؟ ربما من حيث الامكان لا باب الامكان واسع لكننا لا نستطيع أن من بذلك بارك الله وفيك بارك كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها وهو إذا فرد أحد المشايخ الذين وصفوا بالانتقاء تكلمتم على من ذكر بأن مشايخ وثقات ولم يظهر لي الحكم النهائي منكم في من وصف فقط بأنه ينطقي في مشايخه هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حاله أو ماذا طبعا سؤالك كان هل ذلك يجعله ثقة سؤالي كنت أقول هل يلجب من ذلك أن يكون ثقة قايمة يعني كمثل مشايخ حريز الذي قالوا فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة فانا اجبت بان من قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقه فيكون شيوخه ثقات ما لم يخالف كما قلنا ايضا نصا اما من كان يلتقي نعم هذا لا يعني التوثيق لانك تعلم ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الاشكال العارض ان شاء الله أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين. يجيب أن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم بانهم ينتقون. هذا لا يعني أنه ثقة عند هؤلاء كثقات. الذين يطردون طردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقاة عندهم فهو لا ينفكون من أحاديثهم فالانتقاء لا يعني أنه ثقة عندهم كما قيل فيه أنه ثقة إما نصا أو قاعدة حفظكم الله في صنيع صاحبين الصخيح هذا انتقاء من حديث الراوي وسؤالي في الانتقاء في المشايخ لا يروى عن مجهول ووصف عنه أنه لا يروى عن مجهول لا يروى عن متروك لا يروى عن كذاب يعني ما يروى عن كل أحد أي. فهذا الذي يعنيه ذي الرواه لا في الأحاديث في سؤالي أنا أعني في الرواه لا في الأحاديث أي. فهل يكون مثلاً إذا فرض بالرواه مثلاً شعبة قالوا إن شعبة ينتقي ويا ح ابن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي أحمد بن حنبل في الانتقاء. فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومن كان يعني على شكلتين في هذا الباب عن راو واحد عن شيخه هل يكون مجهول عين أو مجهول حال أو يعني كما أرى كثيرا الحافظ ابن حجر في, في التصريب يقول مقبول فكيف يكون الفطم عليه والله ما عندي جواب قاطع في هذا إذا كنت تعني هذا هذا الذي يعنيه نعم بينافر. ما عندي جواب قاطع في هذا بارك الله فيكم وفيك بارك ايضا شيخنا في ذكرتم بالأمس في مساله الجمع المبهم الجماعه الذين يجبر يعني ابهامهم عددهم ذكرتم أن هذا في التابعين نعم ومن دون التابعين فقفوا في ذلك مع اني وقفته على الكتاب لكم في نعم اظن في الارواح وفي الصحيحة قبلت من دون التابعين بهذه القاعده انهم جمعا تنجبر جهلتهم بالجمع هذا في الارواح هذا هذا أيضاً أخي يدخل بموضوع الانتقاء. نعم. يعني دراسة كل حديث من هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة ولا يعني أننا جعلناها قاعدة. نعم. وهذا ذكرني يذكرنا هذا بالكلام. مراء نعم. نعم. يذكرنا هذا بالكلامكم بالبارحة أنه يعني الكثير من الق أن كثير من القواعد. ناهي قاطع بحث بدور مع القراءه الترجيهه و كذلك بارك الله فيك فيك و ما شاء الله كان كذلك ايضا لما تكلمنا على ابن ذريج وتدليسه ارجعنا الكلام على حاله في عطاء أوه. على حاله في عطاء فأجد ايضا في بعض تصانيفكم تمشونها احيانا وتعيلون الحديث عن عنته عن عطاء نعم هذا بعيد الراجع الى نعم بارك الله فيكم. بارك شكر عظيم. عبدال. شيخنا الكريم، هذا أظن جرى ضح مع فضيلتكم في هذا الموضوع. عبدال. فالأشياء التي لم تعلو بها شيخنا، يعني ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية، لأن في أشياء قديمة، وهذا ما في ما يعني أفهم او من خلال طريقتكم، إنه هذه الأشياء إنما تكتسبناها بالخبرة والمراس يعني. والزمن. صحيح. وكقضية الروايات، رواية الجمع. عن الذي لم يوثقه ابن أبان مثلا هذه أيضاً بعض الناس ترىها بأن هناك اضطراب فيها، مع أنه ليس فيها اضطراب. أبو الحجاج يلاحظ هذا، الذي يقوله أبو الحارث. نعم هذا وارد من ذنب. نعم هذا في واضح لدي أضبط النظر إلى المثنى، النظر إلى شفرته أو عدم شفرته أو كذا؟ نعم فانه يشير إلى شيء آخر وهو مينة وهو مينة ترك الشيخ العلمي بعد الجهاد. الممارسة نعم هذا تكلمتم بي بالأمسان الممارسة علم في ذاته تتقعت فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسة مارك الله فيكم كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع قول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما ونجد من طلبة العلم من ينفي الاحتجاج والعمل بهما ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسير أو يعني قد يعني ينقل بعض النصوص العلم القديمة في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك. فالقول الفصل في هذه المسألة حضرت منه. أنا بقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب وصول الفقه في خلاف كبير جدا. الإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به و. نربط به القول المشكور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر ليس هو كل إجماع يقال وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم في كتابه الاحكام في أصول الأحكام الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين من ضرورة هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجساً وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام بينما ليس الأمر كذلك بالنسب لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر، أي لم يصل ايضا معلوم من الدين بالضرورة وإنما هو يخطأ بل ربما يفسق لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم أن لا يكون مخالفا بنص معصوم بل لعلك تعلم وكثير من الإخوة الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف للاجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مشألة من بعض السلف هذا لا يسمى إجماعا لكننا مع ذلك نرى انه لا ينبغي أن نخالقهم ولذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به لابد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعدونه وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ ما أدري إن علي أجبتك عن سؤالك أم لا على الإجماع ما. بقي القياس بقي القياس القياس نحن أظن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله ان القياس ضروره لا يصار اليه الا للضروره اما هذا التوسع الذي عليه كثير من الفقهاء بعض المذاهب وبخاصه المتاخرين منهم هذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا للاذبه الشريعه نرجع إلى علم الحديث الله و... <تصفيق> معلوم مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب فلو رأينا مثلا أحد الرواه ذكروا في ترجمته من ناحية تاريخية نشعر أنه قد أدرك شيخه ادركا بينا وأن اللقاء ممكن لكن نقف على نص الإمام البخاري أو للامام ابن المديني فيقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماعا هل هذه الكلمة تجعلنا نقف في فيما ذهب إليه الإمام المسلم أو, أو ماذا يكون؟ معي يا علي الله عند القائدة لكن لو نفى السماع لو صرح بنافي السماع قد لم يسمع. لو صرح أرسى أحدهم نقف معه مع النافي يعني لأنه لا ينفي ذلك عن علم نعم أما إذا قال لا أعرف هذا ليش علما نعم بارك الله فيكم وكذلك الله ما شاء الله. عندي كذلك سؤال في في العالم إذا استدل بحديث جازما به، هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث؟ لا، ولو جاز لقلت كلا. فتكون <تصحيح> أخو يعني شوية، لكن ليست في محلها؟ لا لا. طيب أنا وقفت هنا في الإرواء على على استدلالكم بهذا، إن أحد الأئمة ساق حديثا محتجا به. وقلت مولى لم يكن صحيحا عنده لما جزم به هذا في ما أذكر منه الآن ما أذكر من هو القائل الآن لكن عند الموضع في الإرواء الجزء الرابع نا نحن ذكرنا أعضن في بعض الكتابات ما ادري اذا كان في الباعث الحفيف في شيء من أمراح أن الآن تذكرته مش تعليقا نفس حافظ ابن كثير يذكر في الباعث الحفيف بأن استجلال إمام من ائمه الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحاً له لما؟ لأنه قد يقول بمقتضى الحديث بشهاداً والشهاد ليس من الضروري يكون خطا دائما لكن على كل حال بنشوة إليه هو صواب فإذا وافق اشتهاد حديث ما واتى بالحديث ايضا الموافق لاجتهاده فهذا كحديث ضعيف السند تقوى بسند آخر ضعيف فأهدو ما يقوي الآخر لكن حينما لا يكون عندنا عند هذا الإمام إلا حديث باسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه لكننا عرفنا أنه هو عامل به أو اعتج به هذا لا يعني أن الحديث عنده صحيح لذاته أي لشنده وإنما لأنه يكون قد اقترن عنده شيء من العلم والفقه والإجتعال أستدل به ما شاء الله لا دائما يعني على أنه ربما أنه ذكره عنده أخرقيات او عمومات او استصحاب أو احتياط أو, أو الآخر مما يجعله يقول به وإن لم يكن لكن كيف في الموضع الذي وصل عليه في الإرواء هذا ينبغي أن تدلنا عليه. الجزء الرابع صفحة تسعة وخمسين ومية حتى يكون الجواب. تو عندنا. حفظكم الله. وياكم. كذلك الحافظ بن حجر في النوكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن الرواة شعبة عن المدلسين تعتبر مزيلة للأشكال. أبيزحاخ مثلا؟ لا غير الثلاثة. غير الثلاثه الذين قال فيهم كفيتكم تدليس الثلاثه أطلق اذا روى عن المدلسين فان ذلك فإن ذلك يزيل الاشكال والذي اذكر ايضا انه اضاف الى شعبه يعني عده ائمه ما هو شعبه وحده فهل هذا الكلام صحيح لا ادري لكن في ظني انه حسن ظنه في شعبه حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بابي إسحاق وأمثاله وسع دائره الثقة بإسرابه وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء ينبغي أن يفعل في الآخرين وإلا ما الذي يحمله على أن يكفينا تديش هؤلاء دون أولئك وهو يعلم لكن يبقى هنا تساؤل وهو قد علم من هؤلاء في فكان يدقق في تحديثهم هذا هو بالعنعنة ولا هو بالتحديث لكن هذا علم مثل ذلك عن الآخرين من هنا جاءت توقف فيه نعم يعني محتمل أن شعبة ما عرف تدليثها غير الثلاثة نعم طيب نفس الكلمة التي يعني ذكرت عن شعبة خفيتكم تدليث الثلاثة هذه الكلمة ما وقفت على إثنادها إلا أنها ذكرها الإمام البيهقي في معرفة السنن والأثار بقوله روينا عن شعب أنه قال وهناك من طلب العلم عندنا هناك في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى, إلى شعبه فهل وقفتم على ما يثبتها لا ولكن هل ينبغي التشكيك هذا؟ هو سؤال عندي المقولات المشهورة عن العلماء ولم نقف لها على أثنيت حل حل. هل ينبغي هذا التشكيل؟ أنا أعمل بي بي بقول لمن شعبه لا ما ينبغي خطب. لكن أنا أردت أن أخذ منكم جوابا ودليلا من رد عليهم هذا الذي أريده أنا لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إثنادها فقلت كثير من الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا هذا المقياس غضبنا أشياء كثيرة عن كلام العلم. كذلك فرد أن آخذ منكم مزيدا من الألفاظ. ما عندي شيء زائد أنا هذا. الله يبارك. ما شاء الله. شيخنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين الإرسال الجلي والرسال الخفي والتدليس وذكر أن أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه. ولم يثبت السماع شيئا في كثير من كتب المصلح ولم يثبت السماع أو لم ينتج عن السماع عن اللقاء نعم حفظكم الله ولم يثبت اللقاء يعني سماعا للرواية يعني لقيه لقي يسمع ولم يسمع منه هذا في الإرسال الخفي لقيه ولم يسمع وأما الإرسال الجلي عافرة دون لقاء وأما التدليس فهو لقاء وسماع للبعض دون البعض لا. في بعض كتب المصرح يذكرون الإرسال الخفي ويذكرون التدليس رواية الراوي عن من عاصره ما لم يسمع منه وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا واستدلنا الحافظ على هذا في كتاب النكت بالمخبرمين قال هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد بأنهم مدلسون فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات عندي جواب الأمر مضطرب مغرق الله فيه هينا. لكن هل تستطيع الحصر في حصر لقطة الإشكال تستطيع الحصر فيني حصر لقطة الإشكال في هذا الكلام الإشكال تداخل التعاريف التعاريف تتداخل لو عرفنا التدليل بأنه رواية الراوي عن من عاصره ما لم يسمع منه دخل ذلك في تعريف الإرسال الكفير فالحافظ يقول لا بد من هذا القيام أن يقال الإرسال الكفير رواية الراوي عن من لقيه ولم يسمع منه شيء ليخرج التدليس الإرسال بقسميه وأما التدليس لا بد أن يكون رواية الراوي عن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة طيب أنا أقول آه الكريمة أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب إنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عهد بهذه القراءة الذي عندي في هذا يعني صحت ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الروي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله بأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه و... وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك إنما روايتهم مرسلة إنما روايتهم منقسم المرسل لا منقسم الرواية المدلسة ف... و... وكلامه في مقدمة الطبقات بأنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع ويتنفصل بعضها عن بعض أولى من التعميم فتتداخل الانواع ولا تتميز التدريس لا يلاحظ فيه قصد نعم قصد الإهام نعم أيوة. في الإرسال وارد هذا الإهام لا فخلص. الإهام غير وارد في الإرسال هذا هو الفارق يعني يضاف الى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما موهما هو كلامهم ايضا كذلك ابن الصلاح موهما نظار النبي يبدي والله حافظ الله نقطة شيئة وهي ورد في كلام نخل الحفن نقلع على الحافظ وهي ان المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا والمدلس نعم اقول هذا ايضا شيئ يضاف ويؤكد عليه بالاضافة اللي شعط ليه يدون نعم هذا هو القدل ضابطها امران المجرد المعاصرة لا تفيده لا تفيد ال المعاصرة مع سمع شيء وفرق شيء والإهام ممكن يقع مع المعاصرة والإهام يكون السلام خفياً باعتبار أنني لقيت شيخاً وممكن أهمل الناد بأنني سمعت منه ولم لم أسمع منه أصلاً بقصد بقصد أيضاً هذا يكون مدلس لا لما أقول عن جلّا هم يفهمون لا, لا ليس مني أنا القصد ولكن هم يفهمون لا هذا في العام ولو صرف أن يكون هذا من المدلّف نفسه قاضياً يقعون في في في الملل. ولا إيش مدلّف إذاً؟ قاضياً في اللبس هذا هو. ما رح الله. وإلا لكان كله من قاضٍ منقطع من قاضٍ مدلّف. تعريف الحديث الموضوع شيخنا من من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الثناء فهو كافر في الحكم بالوضع تفرد الكذاب. بتفرد الكذاب. ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته ومع أننا نجدهم احيانا ندول القول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم فيقولون, فيقولون فيقولون عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع ادخل على الثقة ادخل على الثقة في قولي يا بن معين قيتها الآن ايتى بخبلك أدخل على السوق ايه يعني ليس من رؤيته هو لا نعم فايش هو الراجح بتعريف الحديث الموضوع هو ما كان في اسناده كذاب او وضع هذا من حيث الاسناد لكن قد يكون موضوعا من حيث المثل ولا يشترط والحاله هذه ان يكون في اسناده كذاب او وضع نعم إذا يعني ظهر نكاره المتن ووضعه وان وإن كانت الاثنين سفاد نعم في مثل هذا يقول القائلون كأبثال مثلا ابن عدي والذهبي أنه هذا حديث باطل ويكون الراوي ليس بوصوصا بالوضع أو ما شاء الله نعم قوله الحافظ قول الإمام الحاكم في مصدرته خرجه البخار يعني وهذا حديث على شرط البخار ومسلم ولم يخرجاه. ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجاه محتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب. من باب الإخبار لا من باب التعقب وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمة المستدرك لأن بعض المعتدعة زعم السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا عشر آلاف حديث. فأراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة. وليست موجودة عند البخاري المسلم لم يخرجها وهي صحيحة وأراد أن يرد على بعض المفتدعات ليس هذا من باب التعقب والاستدراك بل هو من باب الإخبار هذا كلام صحيح لا. لأن نعلم جميعا أن البخاري كان مسلم لم يجمع في كتابيهما ما صح عندهما لم يجمع في كتاب في كتابهما كل ما صح عندهما فأيضا هذا من باب الإخبار وليش من باب الاستدراك كيف يستدرك؟ لماذا سمى كتابه بهذا الاسم؟ استدراك عملي استدراك عملي استدراك عملي في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري هو مسلم أراد, أراد, أراد, أراد ماذا؟, ماذا؟ يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجه أنه أراد الإلزام وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الضرقصن في إلزاماته ليس من باب الإخبار لكن من جوابكم اتضح أنه يريد فقط الإخبار بارك الله فيك أيضا ما شاء الله شيخنا حتى أن تذكروا نعم جميلة جدا أريد أن أستذكرنا صدق أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم فيما يقول في حديث ما اسناده على شرط الشيخين واحيانا على شرط احدهما هذا تسامح كبير جدا منه ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي ان يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للامام البخاري واذا صحح حديثا على شرط مسلم وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم يعني سلسله الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابة هم من الرجال البخاري فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين والحاكم ليس كذلك الحاكم حينما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه وصفة ثاني أو أكثر وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري المثلم فإذا هو يعني وهذا التسامح والصلاح منه هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري تصاعدا وليس مما دون شيخ البخاري ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري تصاعدا حقيقة على شرط البخاري مسلم لكن اسناد الحاكم الى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا فكيف يصح يقال في مثل هذا الاسنان انه على صحيح على شرط البخاري هذا الصلاح له بالاضافه إلى أنه إذا عرفنا هذه الحقيقه لا نستطيع أن نتوهم وأن نتخيل إنه يريد إلزام الإمامين بأن يخرج هذا الحديث الذي صححه من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم الصلاح, الصلاح له خالد وأيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمي عندما يقول أخرجه مثلاً الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجاله رجال الصحيح أنت يا ونبقى. شيخ راح الألباني <تصفيق> الله يعفظكم وبارك فيكم ما الحمد لله يعني ما شاء الله أردت <تصفيق> وجيدي <تصفيق> الحمد لله ما يعفظه وبارك فيكم تعقبتم كثيراً لها في هذا الباب عندما يقول رحمه الله وهذا رجاله رجال الصحيح تذكروا دائما أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح والسؤال هنا وإن كان هو ف ما حمل يعني هذا كاصطلاح للهيثميه كما حملتم الص الحالة التي نحن فيها اصطلاحا للحاكم هو لكن هو ما وضع يعني قاعدة أو كتابا لإصدارات حتى نلاحظ هذه الملاحظة ونذنب حولها كما فعلنا بيشمل للحاكم لكن مثل هذا التمديد يعني بارك الله فيك يعني بالمناسبة أنا بالنسبة لكتبكم هي يعني تسلمتنا عليه والله الحمد والأشكر. يبارك خلصة. الله فيك. يبارك فيكم. جزاكم الله خير. الحمد لله. بارك الله. أنا الشيخنا حفظكم الله في جلف التعديل الرادي. أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أبا عن رأو ويقول ذكره البخاري في الطبعثة فيحول من هناك. ومع ذلك هو ضعيفه ومع ذلك هو يلين الكلام فيه. فهل شرط البخاري في كتاب الطبعثة الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك؟ لانه لا. كان مجرد الضعف هو ايضا هو ضعفه ومع ذلك يحول من هناك لماذا؟ عندك مثال بهذا؟ الآن ما ذكرت أنا مثلاً هنا. هذا غريب بالنسبة لنا نحن نعرف هذا الكلام آه. وفي ذهلنا هذا المعنى على الأقل أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف هذا, هذا غريب لا لا <تصفيق> الآن أنت ما اختلف بينهما فرق في الحديث ولا يحتج به آه لأ لا. <تصفيق> لأنه لا لأنه قول أبي حاتم لا يفتج به هو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه فضعيفا مضطقا فقول أبي حاتم في بعض الرواة نحن هذا كثيرا عشرات الرواة من من رواه الصحيحين الموثقين من الائمه الثقات سيد ابو حاتم يقول لا يحتج به الئذه وهذا منه يكثر يكثر جدا انا ما افهم تضييق مطلقا من كلمه سني حاتم انه لا يحتج به وانما لا يحتج به في مصاص الثقات الذين يصحح حديثهم خطر في بالي خاطره في اللقاء أمس كان ينبغي أن أنكره ما أدري شو المناسب حتى فاتت الخاطرة والآن عادت. الحمد لله آه الله لكن عني أني أتذكرها بعد أن الجواب عن هذا فانا استغربت حينما قلت إنه يقول لابني يحول من كتاب الله ومع ذلك نضعبه وإذا كان تطبيق كما قلت اخيرا لا يحتج به فهذا ليس تعارضا بما ذكرته وانما اما ان كان في ذهنك ولو بعد لاجل انه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف هذا كانه لا تصوروه أما اما لا يحتج به معقول لا قبل ما نمسك اياها خل الخاطره المنسكة. في الامس الخريف كان موضوع اظنها الى اليوم بالمناسبه في الخلاف بين الشيخين في الاكتئاب المعاصره او لا بد من شرطيه اللخاء فانا هني هني ذكرني قضيه اصطلاح بحاكم لا يحتج به وهذا من توارد الافكار سبحان الله تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن. واضح هذا. نعم. هالدخاء ها. في الحديث الصحيح، أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه الدخاء، لأنه مر ببعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري. أنه يحسن إشناده وشرط اللقاء في من فيه سبحانه هذا ذكرت في بعض ردوني على هذا القبيل هذا عالثان يعني هذا الإغاثة يمكن سمعتك هذا هذا هو هذا فأحبت أن بهذه لعلها تمر بك فنحق قوله تعالى سأشد عضدك بأخيك. الله يبارك. أنا والله هذه حقيقة. فاستخدم تتبعا الضبط. إيه نعم. الرجال من تاريخ المخار الكبير ومعرفة الاتصال والثماع. تتبلور الصورة بوضوح يعني. نابشا. تفضل. بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي. آه. وقوله مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به. ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف. م. بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن، نعم. فهذا لأن أبا حاتم متعنف في أبي حاتم متعنت في التوثيق فيما يعني في حق النظر، يعني في حق النظر بحجة أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحج به، هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحج به على أي وجه الحجج سواء كان الحسن ي... الذي تكلمت، لا يعني ضعيف متفق، لا يعني بإصلاح. نعم، وأنت تعلم جيدا إن شاء الله. بأنه يستعمل التعبيرين هو يستعمل العبارتين في بعض المواضع يكتب حديثه لا. في بعض العبارات لا يحتج به وفي بعض العبارات ضايف ولا بد ان نلاحظ هذا الذي يستعمل العبارتين ان يكون له قصد في المخالفه بين اللفظين وانا الذي بداني والله اعلم مع ملاحظات اخرى طبعا ذكرت آنفاً بعضها أنه لا يسوي قوله لا يحتج به قوله ضعيف بارك الله وفي في دراستي للعلل من الإمام الضارة أحياناً أجد الحديث يدور على رجل ضعيف والجماعة روى الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين والفرد أصدقه يخالف الجماعة عن هذا الضعيف يرويه بلغض آخر أو يزيد في الإثناد أو ينقص يعني مخالف في سواء في أو في المثل فإحياناً إمام الضرق أثني يوهم هذا الثقة يقول أخطأ أولاد أخطأ أولاد يلوايا مع أن عندنا من يتحمل عهدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يضر عليه الإثناد فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول هو الاضطرابي يحدث الجماعة بعد الوجه والفرض بالوجه الآخر لكن انا سؤالي عن الإصصورة الأولى لماذا يقال بالثقة شغة أو وهمة مع أن هناك من هو أولى بهذا مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من فرح هو بضعفه كيجيد بن أبي زياد بكر حديثا وضر اثناده عليه فواحى من دونه ويزيد تكلم به إمام الضرفة من نفسه عندي الجواب <تصفيق> <هندي جوابين. تصفيق> الأول نفسه لا يدرك الجواب الاخر يقوم على سؤال هل في المكان الواحد بعض ذلك الراوي ام هو في ذهنك انه ضعيف عنده الان لا اذكره ولا ادري انا الان <تصفيق> الان لا ادري فانا اقول يحتمل اولا استبعد استبعد كل الاستبعدات أنه في المكان الذي يبعف هذا الراوي يصب بالخطى على الثقه الراوي عن الراوي الضعيف استبعد هذا جدا ثانيا الذي يتصبره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدار أن هذا الراوي ضعيف عنده ولذلك يذهب وانه إلى تخطئة الثقه الذي خالف الثقات نعم وهذا الثقة اشترك مع الثقاد في الروايه عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك وضعيف عند الدار خطني مصرح في ذلك في غير هذا المكان لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه ان هذا المضعف عنده في تلك اللحظه هو ضعيف عنده فاخذ بمخالفه هذا الثقه للثقه فصب المخالف عليه وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهب ضعيف هذا فان كان يعني وجدت مثالا بانه في الوقت الذي صرها بضعف هذا وهذا شبعيده جدا بيكون هذا يعني كما قلت في بعض المناشخات إنما هو بشر إذا وهذا النص الثاني من العلم بعد لا أدري. طيب. شكرك الله في. وفي خبر. شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدرقتن في كتابه العدل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرض للجماعة. ويقول ان هذا الراوي الذي يدور عليه الاسناد حدث الفرد بهذا والجماعه بذلك والحديث محمول عن الوجهين وجدت ذلك في عده حالات اريد أن أعرضها عليكم قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه ايه ومشه هو الوجهين ايه كزياده لفظه فيها يعني زياده معنى اه ما معنى. ما كما هناك لا ذكرتم أن أن تقولتم زيادة المعنى هي تعتبر هي زيادة هي تصب عليها البحت زيادة لفظ ما يهم من اللفظ أي في اللفظ فيها زيادة معنى طيب. نعم في هيك شيء يعني فيحمل الحديث على الوجهين ما أو رف... في زيادة أو... أو... معنى أو أحياناً مثل الوصف والرفع أنا نعم أنا أنا لا على المتون أنا قلت لا واللسانية المتون بزيادة لفظ فيها زيادة معنى هذا في المتون واحيانا يكون في الإسناد في الرفع والوقف أو إبداء رجل راوي برؤن آخر أو بهذا المعنى وبكون في هناك بالنسبة لحديث الشعر سواء سلناً ومتنًا ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة. لا فرد ثقه خالف أربعة أو خمسة من التقاط. هات نشوف. إيه نعم فأحيانًا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتغيرن للصوفية إن شاء الله. طبعًا. أحياناً إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبة، فيحمل حديث على وجهه. هذا كما في السؤال 52 و وستيناء من العلم. وأحياناً إذا كان لي ال... المثال ليس موجود عندنا. كنت أظن يعني كنت أظن أنه كيف من جو مكتبة؟ كيف من جو مكتبة؟ لا كنت أظن أن البحث مالي؟ ماذا تقول في مكتبة؟ ما نعتب عليه، لكن نعتذر ليك لا <تصفيق> الله لا غير غير شانه من الأشياء التي تحتاج إلى كتب ضعها على حذاء أي كتب يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت أرقام للأمثلة عند الآن مثالان لكن الكتاب ليس في إدلاء سبحان <تصفيق> الله وتكرر أيضا اعتبارك <تصفيق> ووأخبركم مقبول أنا ما أقول هذا لكن أقول موجا الله وخير الطول في الخير والعلم الحمد لله أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها والا من الصحب المثال انا مثل ما عرفت ما اعرف هذا اما يمكن ان يكون في تقابل بين روايه وبين روايه يمكن ان يقال بالوجهين يعني مثلا الذي رفع وهو ثقه والذي اوقف وهو ثقه فكل من الوجهين يقال هنا وانا افعل هذا احيانا أقول أن الراوي أحياناً وغيره من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحياناً فيرفع الحديث ولا ينشط أحياناً فيوقفه أو يكون الجو ما بناشي برواية الحديث على الثلاث المعلمين فيعلقه هكذا هيك شيء عارفه يعني أما أن يكون هناك جماعة من أثيقات رووا الحديث لنقل مثلاً موقوفاً وثقة آخر خالف هذا آل الثقات ورواه مرخوعا ثم يقال كل من الوجهين يمشيه مدار قطني هذا ما أتصور طيب نرجع هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في بينها و... و... و... عند الكتب أهلا وسهلا بارك الله فيك. وه... وبهذا لا... مجلس لسن آخر لا... أنا بأفيل ظننت أنك تقول عندك ايه. مش بين الكتب فقط ما هذا هذا ما أرجوه وأتمناه. <تصفيق> الله لا تدري. كل عندك. يعني و... وعدتك. بارك الله فيك. موفقون. إن وعده نرجه هذا شاء الله حتى يكون عندكم. إن شاء الله. طيب الله يجزيك الصحة. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة أفضل. إذا أنت تجده بوجود هذا النسال العجيب الغريب في عيلة الزارقني. أعلّل أنت ظهر لي أن الإمام أستفاك يا حبيث عيد هذا المشهور مثله لا يواهم فيقال إنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوا عن هذا الوجه وإن كان شيء من الضمور فهو من, من الشيخ الذي فوقهم فأنت الآن دخلت عاملا جديدا في لا ذكر جبل الحفظي إيه وهو هذا أنا, أنا ذكرت شيخنا في السؤال هذا السؤال ذكرته أوه. قلت أحد الأئمة الأسباب المشاهير حلاطية الأئمة لأ... يعني سبق له يعني من المصنفين مؤلفين آه. آه لكن الآن هو أول أولى لا مشاهير آه والعلل المثلة أيضا أنا أذكره هو في ذي الحج المتعيد وفي سفينة الثوري وفي مثل هؤلاء نعم هذا بالنسبة لحاله هذه هذا شوئي بلطف يعني الجو طيب إن شاء الله نغطي السؤال بإذن الله ربا في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا وتفرقت الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كذا وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحققتها الإرسال والحالة الثانية متصلة وكلام العلماء في فرص بين عن وأن والسدلال بعض أهل العلم وغير ذلك في بعض الفلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن نعيشة قالت لرسول الله عليه والسلام كذا فهل يكون كذلك؟ الأمر يكون كذلك ما دام هي خالته لا هو يقول لكن هو ما أدرك القصة ما أدرك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام أهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفيد. ولا أخبر أنها أخبرته أنها... أنه قال لا أو قالت له عليه الصلاة والسلام كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي أنها خالته فمن أين ما الذي يسبق لأول وهده إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروه يتحدث فيها عن خالته عائشة ما ما هو الذي يتبادر إلى ذهن الذي يتبادر إلى الطرف وأنها أخبرته وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع إذا كانت ما يمنع نمتني تصريح مثل الإمام أحمد وبعض العلم بأن هذا حقيقة الإرشال ما يكون هذا مما يمنع كيف يعني يعني الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة كذا كذا هذا متفق وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فالهذا مرسل فاستدل بعض المداخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال فربدوا عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عنه ورضى كذا ولكن ان في الحاله الاولى لها معنى بان عروه اض حتى شيئا ما مع فمحتمل ده الارسال بخلاف عنه وهذا هو الاصل يعني اي راوي يروي عن اخر ليس بينه وبينه يروي عنه مثل هذه الصله والخلال التي بين عروه وعائشه وهذا الاصل التفريق بين عنه وبين أن لان أن تكون ظاهره في الإرسال أما عن ليست كذلك المهم الذي ألاحظه هو فقط القرابة الوفيدة بين عروه وبين عكش إذن ليست مطربة ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع لكنها تتميز بانه في آخر القصة بيقول عروق قالت عائشة كذا وكذا. ما شاء الله. فبكل حادث في الفتى ما بيدل على ماشا. أنه قول أولد في حكم المتصل وليس في حكم المقتضي. ما شاء الله. إنظف. فهذا هو الوجهاني والله. عارف. وهذا ما شاء الله الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح للكتلمي. بعد أن ذكر هذا الكلام علي بن محمد قال أما في طبعا. في المقترين مثل عروق عن عائشة خلي يتصور الأستاذ. هذا المثال بعيني ما ما شا ما شاء الله الله ان يحفظكم الله فيك الله يجوعك يا شيخنا الله. اللهم آمين. اللهم آمين. شيخنا اذا اختلف المثبت والنافي فان العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي لان معه زياده علم ليست مع النافي الا اني وجدت ايضا في السلسله الصحيحه موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت وهذا راجع إلى لابد من فضول الكتاب خلاص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم شيخنا في مثالة في الإدراج بعض الروايات يرويها أستفاد متصلة ليس فيها تمييز أن هذا مقول صحابي أو مقول تابعي فيروي مثلا على سبيل المثال الثقة الحديثة مساقا واحدا ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدوق فيصل في بعض جمل هذا الحديث، فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا هل هذا الصدوق روايته تعل الرواية الأولى في الجملة التي فصلها أم يقال الثقة مقدمة على صدوق ولو كان ثقة ثقة أول مقدمة ولو كان ثقة ثقة أول مقدمة مع وجود من, من ميزه نعم إذا متى نعرف المدرج؟ بمنخالفه؟ كنا نقرأ من حديث يعني أن يكون رواي الرواية الموصول المميز <تصفيق> أكثر أو أقل؟ أكثر أو أقل حفيدا ما شاء الله. فالله يبارك فيكم. الله يحفظهم كل سوا مخروط. الحمد لله هذا من فضل الله. في مسألة بعض الرواه أقرأ في التهذيب لا يروى عنه إلا ابنه أو حفيده. فهل وجود الابن؟ دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه، فيكون مجهول الحال. لا. ليس كافيا. ليس كافيا بل على العكس. لا. إلا أن يكون الابن ثقة معروفا. وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن؟ فنحن نحكم بجاهلة العين. فوجود الابن الآن الثقة يرفع جهلة العين. لا. لا. لا. انا فهمت من كلامكم انه يرفع ذلك عيني اذا كان الابن ثقه معروفه لا بقول اذا لم يكن قلت له العكس هو الاخرق اذا كان الولد ليس ثقه اه ليس أيه. إيه؟ اما اذا كان ثقه فحكمه حكم الراوي الذي عنه ثقه واحد يقول مجهول العين ايضا ايوه ما شاء الله لكن الذي يمكن ان يطرح إذا كان للعاوي عديد من الأبناء وهم يرغون عنه فما حكم هذا الأب أنا لا أجعل أقول حكمه كحكم من الثقة الذي يريع منه جماعة فإن كانوا ثقاتا فتعرف اللي. يعني القرابة لا تزيد شيئا بالحكم لا تقدم ولا تؤخر مع أني قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحقيق. هو يقول هذا بارك الله فيك فحدث في غيره. ما شاء الله. نعم. حرصنا نقول أن نحافه يقول في الرجل المقبول الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة ينبغي أن يقول فيه مجوز. هذا مثال يعني داخل في هذا. يعني ليس يكفينا من طبيعه لأن وجوده غير ذلك فيما هو محل استفاض. هم كذلك. بارك الله فيك. <تصفيق> كذلك شيخنا لو أن الراوي انفرد عنه يعني جاء عنه راويان فقط الشيخ لم يروى عنه إلا في الميذان وكل منهما يصبح في الشواد المتابعات ولا يحتج بهما يعني لا يحتج بأحب كل منهما على انفراده يساوياني ثقة <تصفيق> يساوياني ثقة <ذقتاً؟ تصفيق> شاء الله ويقول أيضا نجي العين لأنه لما وجدت أنا من صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الغمص مادام كلهم كل منهم لا يحتج فيه، لكن إذا ضم أحد وما الآخر قويا ثالما، لا يساويه الواحد. أنا عرضت أن آخذ من صنيع الحافظ وأسألكم، فعلمت أنك ستفرط وتقول هذا كلام الحافظ، ولذلك كان غضت أقول عندي ماذا؟ مم. لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية السق؟ مع أن الأول بمجموعة يعني بالطريقين حفل غيره والثاني صحيح فقلت ستسألني وتقول ومن أدرك أني سأرفعها فغيرت في غرف سؤال <تصفيق> <تصفيق> الشيء المهم يتعلق بهذه المسألة يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال ها. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية طيب فال... فالحسن لغيره إذا جاءنا راويان مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهم هكذا, أو أحدهم هكذا على القاعدة فلاس طبقة لطبيعة الحال فهذا الشيخ يقوي فيما نعلم من طريقتكم إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محد وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث معليش لكن اولا ماذا تعني بقولك يقوي يعني يسبق حسنا لغيره تعني مثل يعني المثن طبعا كلامي في المثن البحث الآن في شؤال أبي الحسن عن الراوي عن الراوي صحيح لكن أنا أقصد حول ثمرة ثمرة البحث ثمرة البحث في الراوي هو هي يعني رفعه أو بقاؤه رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شبه ذلك وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد انتوا عندكم شيخ لا ليسوا سواها كيف سابق؟ لأنه تعرف المجهول الحال مجهول الحال نعم حاله أقرى من مجهول العين صحيح, صحيح. إذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا صحيح لكن حيث شمر شيخنا أن تتحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المثل مكارة معينة أو شيء قد اختذين فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالي أما إذا كان مثل مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين حاء عينا فأنا الذي أعلم من صنيعكم على أخانا أبا الحسن أبا عبيدة ساعدونا في ذلك أنكم تمشونها هذا وتقونه والشيخنا طبعا درجه الحسن نعم, نعم لكن لا يزال اخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال موجود له لا له له له له ثمرته يعني خلينا نقول الان مجهولين عينا ممكن ان نرفع حديثهما الى مرتبة الحسن لكن اذا كان مجهولين حالا يمكن نرفع حديثهما الى مرتبه الصحاه فالفرق لا ايجاد موجودا بين مجهول العامل مجهول الحال سواء من حيث قوه حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني او من حيث كثرة المقوين عددا وقلة فكلما كثر عدد مجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث لكن بالنسبة للمجهول الحال ما بذرنا ان يقول العدد قليلا فما هو الشان في مجهول العين خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة جميل جزاك الله خير الله خير أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساولهم أو اعتدالهم الحمد لله ما أسأل عنهم إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواح جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد على سبيل المثال البيهقي فأذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا أو أذكرهم لا واحدا ثم واحدا طيب مثل البيهقين. البيهقين تعرفون عنه الاعتدال أو التشدل أو التتاول ما أعرف عنه إلا التوسط التوسط إذن فرض مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل يقبل نعم. ما شاء الله مثلما ابن القاسم كذلك ابن خلفون لا أعرف عنه طيب ابن سعد صاحب الطبقات في شيء من التساهل. أبو نعيم أبو نعيم ما في بين شيء الخطيب الوسط البزار المتنساهع أبو أحمد الحاكم ما هو مشهور عندنا من أعرف عنه ابن قانع عبد الباقي ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام ما أذكر عنه شيء توثق الزهبي أحيانا يذكر في الكاشف يوثق للرجل ما أحد تكلم فيه إلا كلمة الحافظ الزهبي الزهبي مثلا ما أتكلم فيه من من رمي المتقدمين إلا أن الذهبي صرجم له بقولي نفقة نعم لا أما وصلت شيء ثاني حين يقول يشرح بقولي نفقة حضر ذهبي لكن في بعض المواضع يقول نفقة نعم أدرى هذا وكلام عند نحبان أزته من نحبان بقولي غثب وغذا من كتب شيخنا م. م. كثيراً كم عرفت كثير هذا من كتب الشيخ ولا الكتب الحمد لله خمنان من كتب الشيخ فأنه كثيرا ما يقوله التخص في توثيق ابن حبان لكن حين هو نفسه يصرش بقول التخص فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد ماذا يقبل بارح الله فيه. طيب والله أنت أتكلم الآن عن ابن قانع، لا عن الزهد أنا أخدم مرة كلامكم ابن قانع فأنه نفسه متكلم فيه ها ف... إذن من ابن قانية أنتم ذكرتم عن ابن, طع... عن ابن بلا بلا بلا الكلام, أنا يعني... الكلام الاخير هذا في آه. آه. طبعا إذا ما وصلنا ب تصحيح خبراتي من اتقى يقبل, يقبل. ما شاء الله, الله من ما, ما شاء الله. ما حكم روايه التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عن عن لا فرقة إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعب مثلا النساء الثلاثة فهذا شيء آخر أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي طيب الحافظ الزهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال لأنه يتوقف في عن عنثه إلا في مشايخ أكثر عنهم نعم إلا في مشايخ أكثر عنه أكثر عنهم أنا سؤال الآن هو مقلوب المثل إذا كانت التلميذ المدلس وروع المشيخ لازمهم وأكثر عنهم الآن بنا الأمن المثل يعني. يعني الآمش يرمي عن شيوخ له مشبورية نعم وهو يكثر من الرواية عنهم إيه نعم ويعنعل عنهم نعم فيقول حق الظهبي يتوقف عن عنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح كمان و... ومن يا أخواننا بكر الجماعة واري الكريم لم تنتهي ماده هذا الشريط ونرجو مواصله الاستماع على الشريط التالي